لا, لا اله الله الحمد لله رب العالمين الله الرحمن الرحيم بمالك يوم الدين اياك نعبد وإياك I'm so سَرَابِ من سُلَالَتِهِمْ نُطْفَةً من ثُمَّ جَعَلْنَاهُنَّ نُطْفَةً فِي قَارٍ كَثِيرٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ